1 2 3 4 5 10 2 3 4 وقف الواحد الاثنان وقف الواحد وزلازة واحد و والاربعة ثنان واثنان وزلازة واحد واثنين والاربعة ثنان السكر والستة وقفت لتفكر والخمسة السكر والستة وقفت لتفكر والسبعة تنظر للنجمة وثمانية نعبس السبع والسبعة تنظر للنجمة Wasa jedi, nasıl 9? Wsifre mı alı 10? Wsa jedi, nasıl 9? Wsifre mı alı 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10! 1 2 3